بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين. إن شأن نزل عليهم من السماء آيَةً فظلت أَعْنَاقُهُمْ لها خاضعين وما يَأْتِيهِم من ذكر من الرحمن محدث إِلَّا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فَسَيَأْتِيهِمْ أنباب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 فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون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 قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون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 وَأَن موسى مُوسَى معه مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَخْزَطْنَا الْآخَرِينَ في فِي ذَلِكَ وما وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ, ربك لهو, العزيز وإن ربك لهو العزيز الرحيم وَإِنَّ الرَّحِيمُ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فنظل لَهَا عاكفين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 فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين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 فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كره فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتاقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فاتي بايه فاتي بايه ان كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم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 ثم دمرنا الْآخَرِينَ وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 بلسان عربي مبين وَإِنَّهُ لفي زبر الأولين أَوَلَمْ يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إِسْرَائِيلَ ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين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 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون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 وسيعلم الذين ظلموا أي من قلب